اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا اولئك في ضلال بعيد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 وقال موسى إِن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا إن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 فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما أذيت مونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا انكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وَخَابَ كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويتيه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 وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 قل عبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيا من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 رَبِّ إَِّهُ أَضْلَنَكَثيرَ مِنَ النَّاس فَمَا تَ بِعَنِي فَإِن النَّهُ مِنِّي وَمَنْ صَانِي فَإِنَّكَ غَفُور وَحيِيم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 فاجعل لفدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافادتهم هوا وأنذر الناس يوما يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نوجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نْتَقَمُ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 وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات